اشراف الامه الطابعين خلف الاسوار اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين وردهم الى اهلهم سالمين اللهم انهم في حاجه عاجله الى رحمتك اللهم انهم في حاجه عاجله الى رحمتك اللهم انهم في حاجه عاجله الى رحمتك فانزل عليهم رحمه رحمتك يا رحمان ويا رحيم فأنزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم اللهم من آذاهم فأذه ومن عاداهم فعاده لا اله الا انت تثير في غياهبهم اسيروا أسير في سجونه مو حقيـر أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونه مو حقيـر يدنس عذتي ع الجنرماني على الرضائي الفحل الهجير يُدنّسُ عزتي علجُ الرماني على الرضائي الفحل الهجير على الرضائي الفحل الهجير يدوسُ كرامتي حينًا وحينًا يوقظه وهو خمّارٌ سكيرٌ يدوس كرامتي حينًا وحينًا يوقظه وهو خمّارٌ سكيرٌ وأنّات الأسارى شاهدا على ملياركم أين المفر وَأَنَّ التَّرْسَ شَاهِدًا أَلَمْ يَرَاكُمْ ثَيْنًا قَارِرًا وَأَيْنَ الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ يَا تِي يَفُكُّ الْقَيْدَ أَيَادِ الذَّكِيرُ وَأَيْنَ الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ يَا تِي يظق القيد اعيان الزفير يظق القيد اعيان الزفير ولو ان القطيع على ناجوار لما قابت لسهكنان الحبير ولو ان القطيع على ناجوار لَمَا طَابَت لِسْنَانَ الْحَمِيرِ أَيَهْنَأُ عَيْشُكُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي أُجْرَاهُكَ اسْتَحَمَّ ظَنِّهِمْ مُرِيرٌ أَيَهْنَأُ عَيْشُكُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي وجعل الله كأسهم ظنهم قريب ولكنني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الذئير ولكنني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الذئير كمثل الأسب إذ خفي الزئير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير لنا العزمات رغم القيد إنا له طيد الشرى احراب النسير ما يا جبنا قد حان انتقامي اياترات قد صاح النذير اي يا جبنا قد حان انتقامي اياترات قد صاحا النذير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير ذكات نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الاله تهون نفسي ونفس القاعدين لا شخير وفي ذات الاله تهون نفسي ونفس القاعدين لا شخير ورب ذات الهناه تهون ولاشتي ونفس القايدين لها شخير